صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين يا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 نورهم يسعى بين ايديهم وبايمنهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واوفر لنا انك على كل شيء قدير يا جاهد الكفار والمنافقين واغلُض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير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 فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 قُونَت مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ